وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرَحَمُنَا اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بأن بلغتنا رمضان لك الحمد كله وبيانه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 أنت كما أثنيت على نفسك اللهم وأهل رمضان علينا بالأمن والإيمان بسم الله والسلام اللهم و عنا فيه على الصيام والقيام وتلاوه القران اللهم واجعلنا ممن وفق لقيامه وصيامه ايمانا واحتسابا وممن وفق لقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا واكتبنا فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الْمَقْبُولِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الْمَحْرُومِينَ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة وأمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا رحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينة دينين واشف مرضانا ومرضا المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برساله وماتوا على ذلك اللهم ارحم أناسًا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية اللهم خُصَّ منهم الآباء والأمهات اللهم ارحمهم كما ربَّونا صغارا اللهم كما أكرمونا فأكرمهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم اللهم وأنزِل على قبورهم شآبيب الرحمات اللهم وارحمنا إذا صِرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 طعنا كف شكرتنا وعصينا كف امهلتنا وارجعنا اليك قبلتنا هذه نواصينا الخاطئه بين يديك وهذه لأيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرات ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا عز جارك وجل ثناوك وتقدست أسماوك ولا إله غيرك اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين واجعل هذا الشهر شهر نصر وتمكين وعز للإسلام والمسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل ما كان اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعف أضعف ما نزل عليهم من البلاء اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدا اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره وأرنا فيه عجائب قدارتك اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها وطمأنينتها وعلماءها وقيادتها وولاة أمرها اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأيدك واصر به دينك اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم ابرم لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل الطاعه ويعافى ويهدى فيه اهل المعصيه الله اللهم وفق المسلمين للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق واكفهم شر الشقاق والنفاق والنزام اللهم أبرم لهذه الأمة أمر راشدا وعز فيها للطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعاصية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعتهم اللهم واكفنا وإياهم شر الشهوات والشبهات وارزقنا وإياهم وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والعمل اللهم أصلح نسانا ونساء المسلمين وردنا وإياهن إليك ردًا جميلًا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم